يا أيها الذين آمنوا اتشقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني الكرام في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشكوا أن تتدعى عليكم الهمم كما اتى صداع إلى الى قالوا او من قله النحن يا رسول الله قال انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا خفن الله في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يبلغ العالم الإسلامي الآن أكثر من المليار مسلم في العالم. ولكن كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. يعني بمنزلة الزبل. يعني لا قيمة لكم في ميزان الحياة. ومما يقطع نيات القلوب، مما يقطع الكبد إخواني ما نسمعه الآن في الشيشان المسلمون بالالاف يذبحون من قبل الروس الملاحدة الشيوعيين الملاعين وإخواننا في الشيشان ينادون العالم الشيوعي منذ امتدأت الحرب والهتافات والحناجير تصرخ على العالم الإسلامي للإنجاد وللإنقاذ ولا مجيب كأن العالم الإسلامي ميت لا وجود له واخيرا مما قطع قلبي والله إخواني سمعت رئيس الشيشان ينادي العالم النصراني ينادي البابا يعني معنى هذا أن هذه الملايين الأمليانة كلها مستعدة لأن تدخل, لأن تدخل في الدين النصراني لأن تتمسح. وأن تتبصّر وأن تكفر بالله لماذا؟ لأنها ما وجدت إخواناً لهم. إخواناً في الله بالأمس القريب سمعنا في داغستان في داغستان علمتم تيمور الشرقية لما كان معظمها مسيحي نصراني تدخلت الامم المتحده بكلكلها لتطالب بتقرير المصير لتيمور الشرقيه اين المسلمون تيمور الشرقيه النصارى نادوا اخواناهم فاستجابوا والمسلمون في الشيشان ينادون اخوانا لهم في العالم الاسلامي ولا مجد هل كفرنا بالله هل اصبحنا نحمل شعار الردة لديننا لا اننا مسلمون والحمد لله كذلك وما اتى بكم الى هنا الا الاسلام والعالم الاسلامي فيه الكثير وفيه الخير كثير ولكن يا للأسف إن إسلامنا ليس إسلام أصحاب رسول الله ليس إسلام كتاب الله عز وجل إنما إسلامنا إسلام وراثي إسلامنا إسلام ميز لا حركه به ولا قوه اسلامنا خال من الحيويه والحراره اسلامنا اقل ما يقال فيه انه مريض منهك القوه مشرف عن الهلاك والطيح اسلامنا الان اصبح متعة وتسليه للصبر والسهر والدليل على ذلك أن قلوبنا مليئة بالشقاء وبطوننا مليئة بالحرام وأفكارنا مليئة بالخرافات والدجف وبيوتنا مليئة بالسهرات والأفلام الداعرة ومجتمعاتنا مليئة بالتبرج والعري والتفسخ والاستهتار كلنا نكذب كلنا نغش كلنا نخادع اسمحوا لي فيه قلة قليلة والعبرة والحب ننافق بالأغلبين كلنا ننافق ونقول لا إله إلا الله والله أتب ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصوم رمضان إسلامنا إسلام متميع إسلام متفصص إسلام متطور نحن اليوم أصبحنا عين في الجنة وعين في النار. يوم مع الله ويوم مع شيطان. إسلام مدير كما يقال في لغة العصر. إسلام أمريكي. إسلام صهيوني. إسلام متطوع. وكل شيء جعله الله وخلقه الله الا وهو ثابت لا يقبل التطور كل شيء خلقه الله ثابتا اذا تطور انقلب الى ضده وصار الى نقيضه فالماء الذي نشربه اذا تطور ماذا يصير سم الزعفاء والهواء الذي نستنشقه اذا تطور ماذا يصير مكروبا قاتله فالدين ثابت والعصم طالما ان يسلم لا ان الاسلام يتعب أن يتطور ويواجب العصر ويصير مع العصر لا نطلب من القنبلة الذرية أن يسلم ونطلب من الانترنت أن يسلم ونطلب من التلفزيون أن يسلم والطائرة أن يسلم والشارع أن يسلم لان القره من يقودها رب ليس كما قلنا في الماضي من يحكمها من يمدنا بخيراته ونعمه وبركاته وفضله وجوده من يرعانا من يحمينا اليس هو نحن لسنا في حاجه سوف ربع ساعه نحن اخواني لسنا في حاجه الى ثقافه لسنا في حاجه الى فكر الى علم انما نحن في حاجه الى الحركه الاسلاميه الى الحيويه الاسلاميه نحن في حاجه الى الحراره الاسلاميه إلى النار بالإسلامي نحن في حاجة إلى أن يكون الله غايتنا وأن يكون الإسلام قائدنا وأن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مرشدنا ومربينا وأن يكون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو مرصوص على نفوسنا وبيوتنا وشوارعنا وحججنا يجب ان يكون اسلامنا اسلام الواثقين المتعهدين بعهدنا لله يجب ان يكون اسلامنا استسلاما لله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا او في السلم كافه يعني الاسلام <تصفيق> ادخلوا في الاسلام كله وادخلوا كلكم في الاسلام وارفعوا على هذه الكره الارضيه ارايه السلام ارايه لا اله الا الله محمد رسول الله فهذه الكره الارضيه نريدها ان تسلم وحتى الدرهم نريده مسلما نعم المال الصالح نعمل المال الصالح للرجل الصالح والمرأة والأم والبنس كلهن نطالبهن بالإسلام حتى نكون فقط أمة لا خير أمة الله جعل هذه أمة خير أمة اخرجت لنفسها لا اخرجت للناس كل الناس للكره الارضيه كلها للقارات الخمس هذه الامه اخرجها الله لتكون هي القائده هي الرائده هي المشرفه هي الموجهه مقتديه وموجهه بكتاب ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم حتى اذا اخواني كفر العالم ملقى على عاصف هذه وفساد العالم ملقى على عاصف هذه كنتم خير امه اخرجت للناس ما هي مهمتكم قال سامرون بالمعروف وسنهون عن المنكر وتوم بالله فقل المنكر يقع في الأرض هذه المنشرة أفرادا وجماعات من جميع الطبقات، والنفس من أنفسنا ثم بمن يميننا. إخواني الاسلام الحق هو الذي يتولد منه الخوف من الله هو الذي يتولد منه الانصياع الكامل والخضوع لله والاستسلام والانقياد رب العزة في كل نبضه من نبضات قلوبنا وفي كل نفس يتردد في صدورنا وفي كل حركة من حركات الرساله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يترثوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يثقون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا يشعر المسلم بأنه عبد لله خاطئ لا معتز بمعرفته معتمد عليه فخور به يردد رديئه بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبينا ورسولا ليتمتع أعظم متع الحياه وهو يردد اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ينطق بها لسانه وتهتز لها نفسه ويسعد بها قلبه ويظن العالم امامه وهو يردد لا اله الا الله والله اكبر فمثلا اصحاب الكهف اخواني الله يحكي لنا القصص القراني ليكون لنا عبره وعظه لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يصارع اكثر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء الى عشره قال عز وجل فاصحاب الكهف اخواني كانوا يعيشون في الضبط والسرق كانوا يعيشون في رغد من العيش كانوا يعيشون في الحرير والقصور وكانوا يعبدون الاصنام تقليدا لآبائهم فلما شع نور الايمان في قلوبهم وزال الظلام من نفوسهم واذا بهم يتغيرون تخيرا كاملا ويلبسون ثيابا مرقعة وكانوا أبناء قلوب وأبناء زراء ويخرجون إلى غار في الجبال كما قص ذلك سبحانه وتعالى يجدون في ذلك الغار ويجدون فيه سعادتهم ويجدون فيه طمأنينة نفوسهم فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته بعضهم لبعض فأوا إلى الكهر ينشر لكم لكم ربكم من ويحيي لكم من امركم وفي قومه هذا هو الايمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من صناديد قريش وكان يحارب الاسلام ويعذب اصحاب رسول الله ويؤذيهم لما قذف الله نور الايمان في قلبه واذا بالرجل سخيا سخيا كاملا ايضا ويقول يا اخوانه يعذبون ويقول ان اخواني سيسبقونني عند عن الله ترفع درجاتهم دوني واذا به يعلن اسلامه اول كان كاتب الإسلام فأعلم اسلامه وصار يعذب احتساب لله مما حكى الله سبحانه وتعالى اي سي امرات في العيون. امراه فرعون الذي كان يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم اله غيري ما كانت سفقد شيئا في الطرف والاجل والشرب والذهب والفضه والحريم ما كانت تفقد شيئا ولكن لما نور الله صدرها بالايمان صار فرعون اللعين امامها مثل البعوضه فاعلنت عقيدتها واعلنت ايمانها دون ان تباكي اي عباده بهذا الرب الاعلى الذي يكذبه على شعبه ويقول ما علمت لكم من اله ايه وحينما يؤسى بهذه العذاب وتربط على الاعمده وتطرح على الارض ويؤسى بصخرة بصخرة عظيمة لتنقع عليها امشى عذاب والزيادة واذا بها تنادي وتقول ستصغر تفزع الخط مباشره ربي ربي ابن عندك طلبت الجوار قبل الدار ما قالت ربي ابن لي الجنه عندك لا طلبت الجوار قبل الدار ابن لي عندك بيتا في الجنه تريد جوار الله يقول العلماء والله ان الملائكه اسر الله الملائكه فاخرجت روحات قبل ان تصل الصخره الى بطنيها لما وضعوا الصخره وجد الجثة عامده لا فيها حراك ولا ايحاء لا اله الا الله صحرت في العر صحرت في العود. اخواني جاء بهم في الصباح سحر فجرة، وفي المزاح انقلبوا شهداء برق. لما ألقوا حبالهم وعصيهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تزعج. جاءوا بسحر سحر عظيم، فجاء فطلب موسى أن يلقي عصا. فلبى الكعساة واذا هي ستتبقى فما هي في الله عز وجل. فوقع الحق. الحق وقع على الباطل وقعا مقتل قاسلا. فوقع الحق وبطل ما كان يعمل. فغلبوا هنالك وانقلبوا سابرين. فارقي السحرة سابرين. قالوا آمنا برب العالمين فرعوه ظن انه هو فقام ثم زالوا قالوا رب موسى هو الذي يرسل فقال لهم لو قد قطعنا ايديكم وارجلكم خلاف ولا صلبناكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا هو اشرب ربه سوى انا قالوا انظروا يا ايمان لن نزلك على ما جاءنا من البينات وحق الذي وطرنا فقد ما انتقل صار مثل الضباك لا يساوي قصبك وقد سلهم وذبحهم ربهم ذلك عن حقيبة المدينية لا اهكذا اليمان اهكذا يريدنا الله خذ معاتناكم بقوه خذ حجاب بقوه هذا الايمان المتزلزل المهزوز المتضعر عار وشرف نجد نماذج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي بن خراش ابن عامر ربي بن عامر هذا ارسله سعد سعد بن أبي القاس رضي الله عنه إلى قائد الفرس فوجد معه الجيوش والبصاق حريري وإذا يدخل بفرسيه غليظة بفرسيه قصيرة وعصاق غليظة وثيابه الخشرة ويطق وبعكايده يطق بساط الملك أو بساط الأمير ثم يزجزله ويزعزعه ويقول من أنزم وما أنزم يجيب ويقول نحن قوم ابتعثنا الله لاخراج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن تلك الدنيا الى ساعتها هكذا الايمان ما كانوا يخشون ما كانوا يخافون كانوا شجعان كانوا ابطال ما يخافون الموت بل يعدون الموت مقلا انتقلت من هنا الى مكان الاخر ما هو يقول لهذا يقول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله زي عندك اياتي ثم اياتي هذا الذي مات في سبيل الله اياتي تقول اماذا لا اماذا رب العز يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احيانا ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عندكم مجرد حساب عندك الظلم المقبل لا لا اله الا الله ما كانوا يخافون بل اذا نزلت به مصيبة وشدة ماذا كانوا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل قال عن ابراهيم لما رمي في النار واذا بالنار تنقلب ايش بارد وسلاما على ابراهيم لماذا لانه قال حسبي الله ونعم الوكيل الله يكفيني. انا ركانس الى الله ورميت بك الكلي الله الله يكفيه كفرنا لا. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم مكة والجزيرة كلها تجمعت مقضايا عليكم اشقالوا حسبنا الله وانا مباكين هكذا المهم يا اخوان عمر بن الحمام في غزوة بابه والذكر قريبه لما سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمه على أصحابه ويقول لهم ما من احد يموت اليوم في سبيل الله مقبلا غير مدمر الا كتبه الله من اهل الجنه الا اعطاه الله الجنه وكان فيه مئه ثمرات ياكلها فيقول ضخم بس يعني بحتى نقول احنا غني غنايه إنا والله لحياه إن طويله ان بقيت حتى آكل هذه الثمرات فرمى بها ودخلت الناقه حتى مات في سبيل الله وكان الواحد من اصحاب رسول الله اذا جاءت الدرف القاضيه يقول فزروا وارضوا يا رياح الجنه هكذا كان ونحن نعيش للسهرات نعيش للمسلسلات سلسلة <تصفيق> ما شاء الله يا إخوان الكلام يطول وبعد الأخوان زي الوقت قد تعب فيها اللهم اغفر جميعا لمن نذل سبحان الله وبحمدك شهود الله لا اله الا الله تسليت ولا بديل سبحان ربك الذي جاعل ما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين